وَالَّذِينَ يُنَافِقُونَ أَمْ وَلَهُمْ مِرْآءَ أَن لَّا يُؤْمِنُونَ بِرَبِّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَإِذَا أَضَلَّهَ فَإِنَّهُ يَصْلَى لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما وزقهم الرجل وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذلك وَإِنْ تَنقُهُ عَنْ سَنَتَيْنِ وَبَ கைபிராஜி